محمد الفاتح فاتح القسطنطينية بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتح القسطنطينية فقال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وانطلاقا من هذه البشرة لم يتوقف المسلمون عن محاولات فتح القسطنطينية حتى تحقق لهم ذلك على يد السلطان محمد الفاتح القسطنطينية القسطنطينية القسطنطينية،, القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه كانت عاصمه لبلاد الروم فتحها ظل زمانا حلما بين القاده كان يحم القسطنطينية كانت عاصمة لبلاد الروم فتحوا ظل زمانا حلما بين القادة كان يحوم من يفتحها يحظى شرفا من يفتحها يحظى شرفا نعم القائد من سيقوم حتى جاء الفاتح يوما أيده قدر محتوم حتى جاء الفاتح يوما قدر القسطنطينية القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه جهز جيشا لا يمنعه سور او تعيه حصون دينه اقوى ما يحمله و هذا جيشا لا يمنعه سور أو طعية حصون دينه أقوى ما يحمله وله في الأقدام فنون لا يرضى عن النصر بديلا دونه كل العمر يهون لا يردان النصر بديلا دونه كل العمر يهون فاجتمع الجيش وحاصرها للمجد جنوده يرنون القسطنطينية القسطنطينية القسطنطينية القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه فانفتحت للفاتح بلد عز على الابطال سنين اخلص لله فاعطاه شرفا في الدنيا والدين انفتحت للفاتح بلد عز على الأبطال سنين أخلص لله فأعطاه شرفا في الدنيا وفي الدين وانهزم الكفر بمن ضل وانتصر, وانتصر إيمان ويقين لو نؤمن حقا لانفتحت الدنيا وعادت حتين القسطنطينية القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه القسطنطينيه كانت عاصمه لبلاد الروم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 حتى جاء الفاتح يوما أيده قدر محتوم